بوك تو شايت ريش سبعة, وثلاثون. سبعة وثلاثون. راستاي في الطريق في الطريق شيء موتور بايك جالي جاي هو يسافر هو يسافر بالموتورسيكل سايكل هو يسافر بالبسكليت الدراجة هو يسافر بالبسكليت هو يذهب على الاقدام هو يذهب على الاقدام she jahaje kore jay huwa yusafiru bisafina huwa yusafiru bisafina she nauka kore jay huwa yusafiru bilqarb huwa yusafiru bilqarb she shatar এখানে কি বিপদের আশঙ্কা আছে একা একা ঘুরে বেড়ানো কি বিপদজনক রাতে ঘুরে বেড়ানো কি বিপদজনক هل التنزه ليلا خطر؟ هل التنزه ليلا خطر؟ امرا ضت لقد اضعنا الطريق لقد اضعنا الطريق امرا ভুল نحن في الطريق الخاطئ نحن في الطريق الخاطئ আমাদের নিশ্চয়ই পেছনে ফিরে যেতে হবে এখানে কোথায় গাড়ি দাঁড় করানো যেতে পারে এখানে কি গাড়ি দাঁড় করানোর জায়গা আছে ايوجد هنا موقف سيارات ايوجد هنا موقف سيارات هنا কতক্ষণ كم المدة التي يمكن وقوفها هنا المدة التي يمكن وقوفها هنا আপনি কি هل تمارس سكي هل تمارس السكي؟ هل تصعدوا بالتلفريك الى اعلى؟ هل تصعد بالتلفريك إلى اعلى؟ هنا কি স্কি هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟ هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي